إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضرر فلا أدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم لحسان إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة الأحزاب درس جانوهنا قبل آمان آيات دعوه الرئيضا سورة الأحزاب سورة الأحزاب وصورة مدنية وقرآن كي سود دقي بعد الهجرة وهو يا حاسم بن بهدله انذرني ابن خبيش وييري او يقنوا كعبا يا وهو ييري كاين تقراوا سوره الاحزاب او كاين تعدها سوره الاحزاب ما قا يا رب ايام عقدها وكثر با مركاسان ييري 33 ايه يصبح ايامك يا رب ايامك اقري ا مرقاس وحروف النكاء والصحابات قراتها قرانك ابن سنان كمئه لقد رايتها وانها لتعادل سوره البقره وعن ابي اركي تري سوره الاحزاب او سوره البقره هل الكاس حديثك اسمعني سووح يا هي سوره الاحزاب بضان الصقي لفظا wa aqul man allafdan ayarab baram qamar ki wa suratul ahzab ayalafdan wa aqul man lonna saqay sibas kala qarna kodi wa baq lakalaf li ya lonna saqay ohiri o ajnuqat wa ana aqri tuno ayat ki an wa yohore Ashaiku wa shayatum Ida Zayah Farchumuhuma al-Batata. Makaram bin Allahi wa Allahu Azizul Hakim. Alaga Amanin Kegur Kasamaray e Kediv Zinaiste Yat Vafdumara Ugur Samara Kediv Zinaiste Naga Kuddila Si ayarun tasunu maqaatu'u quwa wa dadka kadam bi yaku ifrata'an zine da yaqurun kalu ba juugo ifuwa bas ma hala hadin saykaatu alla yjidiyi ila hayna u ilmi ku wa saqay لاكن حقنا هو باقِ اراك يا مصاع ما بقا صلى الله عليه وسلم عليه قف قلبي اوف انتشن زناصام قف انتجور حلاله سومر كدب زينستي ظورۃ الاحساب <سؤال> ما دام اي طهر قرانك سو دغاي بعد الهجره وايخاب ليره احكام تي اي كاد لي تين اياتك المدنيقه او عقيدتي اي كمدي هي احكامتي حلالي يا حرام سدوكره اياتك جهادك يو ان قالده لاله و أحكامت حلاشت حرامت جهادت قائبت أبوه الرئي و أبو أبوه بلانت جهادت أيها قادة دون تاه بسم الله الله الله ببي عيسان سورة الحساب كل بلاب الله سوء الرحمن نحرست بالله رمضك كسفه سنها دي الله سوء الرحيم نحرستيسي غير سي سيحدو دونو خلق بيسه يا ايها النبي نابغانا اتق الله الله كبا ولا تطيع الكافرين والمنافقين قالوا يا منافقين تنحدئ ان الله الله كان الله هو غلي عليم لتغالبوا المصالح لا ضمرا يقان حكي ما نضحك ما برانا ايها وَأَطْرَحْ حَامَنَ دِينُكَ يُوحَى لَنَا إِلَيْكَ حَتَّى لَوْ يُوحِيُنَا مِنْ رَبِّكَ حَتَّى الرَّبُّ دَعانا لَغَاؤُهُ يُوحِيُنَا إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ وَاحِدًا قَادِرًا لِيَخْذُرَ مِنْ خُضُوبَالُ مَا تَعْمَلُونَ وَحَقَّت سَمَائِنَا إِذَا وَتَوَكَّلْتَ صَارَ wa kafaa billahi allaha ku filan wa wakeelan midla talla saarto ilaahi wa ina subhanahu wa ta'ala hu nabiyyu sa subanam rayya sallallahu alayhi wa sallam ayyu wa ummatuna ayy nabiga khubayanaydo oo u uswaa khudwa u allah kabak nabu aw awal ba'allahu kubak ayatu soo wa xaytay dum wasad taqwa bi atku sugnatiya ku sugnaw ayadi hadana si siyaadi markasto ayadi soo beto oo ku wa ku bakma wa taqwas si siyaadi markasto xad biisa soo waxyoodo wa ku bakma wa taqwas si siyaadi marka xaytay dum calama anta ale taqwa bi وزد سياد سنه او امر كسته يا نايو كسته يا خضر كسته سوكر دوت سي باق مركا كاغي هرم داي سيرا سياسه وي دوم وزد وي سيبا على الادنى وحا لا براروجي الله سرا وحا ويان انادي waal wahla amra waadomara kiisu reeyo nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadhi kaasl la isku nara jinadka hosse on nabi ka khosiy sallallahu alayhi in ayagana la amra yuna alaka baqan wa bi tariiq al aula wa ahra wa tariiq si'a dam balawi marka أدو مضي كالتان أسوء يهو تقوضة صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي النبي قانو اتق الله الله كبك والتقوضة تكون بقي كرته دائم سيسيات سي ولا تبقي الكافرين والمنافقين قال يا موافقين تنا هدي تقوضة تفسيره فصيره وحا أبو, فصير أبو عبدان بضان كامعنا هم أقول <سؤال> جمعيه والتفسير كيوكو فصيري دلق <تكفيق> ابن حبيب اي حافظ والكنكوكي دلق <تكفيق> ابن حبيب وماذا سلبكي كميدا وقليل التقوى أن تعمل بطاعة الله تقوى وحى الليلات دا عذا اللعين تسميه نعني ذو وحي الله كوامرين تسميه دا عذا اللعين تسميه وحي الله الله يرسل كوامرين اور چرط یسنوی ا على نور من الله وحا اسماینیدا و ان کو سمے کو سمے نور حق ربکین نور حق ربکین وحا صا ہی وحا ق قور قرخانہ اسکا عبادتسن ا و انو یشوحا ا سمے نور امر الله امر رسول اورو یری سنے نور حق ربکین و ان کو سمے اللہ کو امر ی سنتی نبی کا صلی وسلم کو وارع لديه يدعون ثواب الله واراع عند مركب سميره واخلاص لهاه الهو يراه وين عط ثوابك الجيده وان تترك معصيه الله الهي عاسنتيس وين اد الله يا رسول على نور من الله نور حق غبي من اوقاته وانا تفرتومه يدو قايده نهي حق ربي حق رسولك كاين ما وحدي كلو فور ف راسك تغ وقت لاقوا على صنيبه مايا نور حق الرب كاين نورك هو وحيد الله امر على دي دي نبي دي دي وين اس سوق عذاب الله Wa ire sanria iadhakwa hakwa ammain ka ahhin markadnta ka hara ido ee absi lehhi weni karreta. Ko hlaas laga hera. mechi to oo kachan san. Irehi we inine su taala marku nagi sarai iro a sgakabbato oo ade a ado maddi kare ay putta ana Wa Wauga xaiga iyo midka daaxiiriga ah. Auga xaariiga wa gaal daxiiriigu waan muna fikiinta labaduba waxay ade kui hintaa cadaada la iyo rassuur waxayna dadka ugu yeeran aa iyo qwaaniin ka sourceda waxiga inguu soodo inahi wayna waxuleyo hadhexma. Gaal iyo munaafqahe oo waxay kuugu ولا تطيع هؤلاء الكافرين الغالظا ايوا المنافقين القور كالظا حاملو شيء هؤلاء بهر عافكم اي لا تسمع منهم ولا تستشيرهم اي دغايسان واحد امر يا وحا ايتو شيء غيان هكا دغيسن لو ابيغي هويره او حلاتها ها اني سالو سوق نقالها سالو كبيا شرع حالس حكومه قوانين تي nafti qof nafti qabey naft kale makal kale ayaga naftooday maar ku gaamiyay hada la tashato waxsan ku sheegina toof nafti siye halaagay adiga ku madbaadin marka laba qodob laga rabaa middu cusoo kula soo doonto ha hal hada hada keedirisen adiga in inta qulubta baa u muslim سليم قال على فشراء اي ايغ واعدا ولا قرسدا طلد سبحانه ان الله الله كان الله هو احد عليما مثل قلبهم مصليحا الضماره اسو يقان عواقب كاماره الارمه الى هو ان له ان عبد او شر ان يصل وصحبه ما ينه وح امر ان لكن الضمر قوانين تاي دجيهي حيررقه وقت اماريميه قني اليقضي ان مولانا يا مو باسك د خير كان وحك ايماناي ور ما حيا خف مركا جاهي الان او واحد بري دخاي ان اوغين شرعي قانون بودجيهي هراعني ربي يا رسول را او وحا شرخ سو دجيه وربي وحا صوصخه يوخي دخاي بخب كاسر حكيمه وامن حكمه مطبدره وشرع لوينين جليهي حكمه كجته والله توما مسلحدن ادور مدينا اخرها كجته اي تاس صعوب وطري را حد قال يا منافق لدي ده إلا ده أحالف دي ان لا دي حاله راعه اكيد لاغا دغه خيده لاغا دغه احكام يا تصور روسه د لاغا دغانا واه وحي را Ma adeen ka yaha la waxyoonaa inay ka adiga lagu waxyoonaa ma Rabbika haqa Rabb galaga adu min Qur'an wa sunna wal haf wa Qur'anka iyo sunna labadaas ay la waxyey labaas ku soco ah labaas aqeedkaadigo labaas aqeedkaadigo ku inaadaysu labaas uguunka bakku ku kala inna Allah Allah kana Allahu خبيرا مدح وقال او ا بما تعملون واحد سنينيده الهي و انا سبحانه وتعالى وحا سنينيده اوغيهي و ان كل حسابتم و ان كابل مرينه فيري نبي قال يا ايها النبي الله ولا تدع والطريق سغال في دبي خدنا خضر في وحا لا دغي جمع ان الله كان بما تعملون نبي يا امتي Tassu ma heid deli luta, märka olama uksul, veheile, veheile, viheile, anal khedab al-kaas, sallallahu alaihus, binneli, sallallahu alaihus, allah, ja ummu, rõgmuhu, tsani al-ummu. Khedab kanaviga sallallahu alaihus, sallallahu alaihus, on ohas, hadan la la la la la la qulum kasta khidbab kasta quran kana adbil asas ada ugu balanta tanadiga lugu bilaabo aadana diga ya ayuha nabii idha dallaqtum nisaa fa dalliquhu ya ayuha nabii sirri nabii qalaq dababa idha dallaqtum habali chaalaga diga fiil ku yaa khurbis ummatan hamu ku yaa hada allah مرق اله وينه وقوله ان الله الله كان الله هو احدا بما تعملون وحق اتصمينا ايضا خبيرا مد حقوقه وقا وتوكل ترص على الله الله في جميع امورك وهو وحده توكلك ومراصاده حتى انتهت وحتى انت ينطي هدل يريقال يا منافق دائم ليس وين معنا قالوا وحويا ميتنه ادائي نديره قرايس وين اماره ما كيان اسكو حلين الله ويمر فان كو صوره هذا ليس امانه واحد اسكو حلين الله الله خلاص اسكو حل ليس الله بكافي العبد مع الله نادون كي سوكو فيلن ويقو فيلين اسكو حل يسق على الله الله وكفى بالله الله اياقو فيلان وكيلا من جهه الوكيل حقا مغلط ترسارته Ya ayey wax henabi nabeegaana u taqiilaaha alla qabba walaad di inkaa fiina gaaladana he dee in walmna fiqiina uurka gaalada had de in in Allahaha Allah ka Allah oou ahaaday Aliima mid u gaalbaan di mas biwaati bil umumo rimaha irimto iyo wax u amhaa irimtoda واطري را ما دينك يو خاينينك لبو خيوننا من ربك حق الرب قال لك يا جو الله الله كان الله هو احدا خبيرا مد خغال او بما تعملون وحقت صميره يبان وتوكلت راسارو في كي تشامي امورك على الله الله تعالى صارو وَكَفَى بالله اللَّهُ أَلَّهَ كُفِلًا وَكِيلًا حَالُ أَيَذِ لَا تَرَ سَارْتُ وَكِيلًا حَالُ يَتَمِيس لَا رَسَا كُبَنَا مَا تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ أُمَيِّين لِرِجْعِ قَصْ مِنْ قَلْبَيْن لَا وَطَنَ قَلْبَيْن كَأْسُ فِي شَوْفِ غُدِي سَكُ سُغَان تظاهرون الظهار أيضاً منهن حاساسك أمهاتكم هو يمكن الله كميّل وما تعالى الله كميّل أدعي يا أكم عرورت أطشاقنا أيضاً أبناءكم ورشني الله كميّل ذلكم كاس لصور شاقي قولكم وهذا الكين بأفواهكم أفتكين عاد كتر هذا والله الله يقول الحق عدالات ايلياهي وهو الله يهدي وحو كهنوننا ضتك اسميلتكا قوسن ادعوهم عرورتهو ييره لا اباهم ابيالك هو ييرت اس اقصد عدال ضره ان الله الله اكتيسه فان لم تعلموا حدنا اوغي اباهم ابيالك فاخوانكم فهموا يبو اخوانكم واولا لهم في الدين الدين كين كغو ولال اه وانا واليكم ومولياكن وليس عليكم دشي نرا ماهم جناح وحدن ب ا فيما كي اخضعت ولكن اي ولكن الاثم والحرج دمبجه وحو اهادي ما تعن ما تعندت ان في ما تعمدت شيئ اي او قصدت قروبكم قلبي الكينات وكان الله الله هو احد غفورا مذمتا فبا لمن تاب اليه رحيما بالمؤمنين نحقمت ام حارس فبا المؤمنين تو احد سبحانه وتعالى هو دنا لا خون قدك اي سمي جيرين a dhanaqar kamid oo qayb ay sameeyaan in oo tusoo in ay badeliin badka markaas tusala oo soo qaaday lama dhahu waxyi midka koobaad waa waxa la yiraahdo haarka waan min kunu haaskiisa yiraahdo anti alayka dhahr ummi hooyada beerkii dad ee lamayta oo haaskiisu ku shabho hooyada is gaalada hor waasay jireen waxtii hada faa fi awl muslim waaqi jirtey hada la tirkeyo way bixi karta dadka qablan in ka dhacdo waa xaraan waa munka sababtoo ah haas kaga iyo hooyada is qof ma noqon karaan mar is bi kara mislan walaalad oo arin horo arab di ay sameey jireen waxe ah nin ku wiil u san abba allahay xarayna u yirka degana ado wiiluu san dalayn oo wuxuu reeyay wiil keyu dabtu ubaysina kelib sido wiilkiisi wala dhaqma mahramu la jooga wax weyn xaruurtu kamidiyay hadduu inta hada wadha waxa lagu aftira in hebelan leey kidaalna ma qara munk haye elay waxa qalay min cirkiisa laga soo gooyay madde ekerto hel uru in ollada min abaa way u noqadaan wax dheecar ama aa abii laga soo gooyay aqalo abaa waa nitkarna marka abaa u ma noqoko wa mumkin wa baad qoladaas baad dil ayu ilaahi weena surad dodo dhanaan tida iyo haqiiqda ay rasu u tusuuxulay ay qof miyala kara laba qalbi qof laba waat male majira majira soo fast kaga ihr hojara sumit man qara wil aalan qalina in lugu abtiriyo tir aniga ina hebel wa ilu wiradana masuraqala surtaka alma sita ala rak ma ta ala allah allahumma yaleen li rechu lin qaf min qalbayni lawa wa adni qalbayka fi ku haasiskii nana allah kamaad degin alla ilaha saska tubahiruna azhar aydan zihar ka wa ninku inu ku shago haaskii si maharimti si mid kamid soo hooyadisi qayada yake kalamu wa af umad neesh ugu dambeeyay wa munka waben abu wa haram mal la ogola haalku uchi hooyada ay haas ay soo shabeey wa arwainu kala مارك حاسسك أظهار أيضا منه وصح إلهي كمدلق أمهاتكم وما تعالى الله كمي يلين أزواجكم حاسسك إن ألا إي حاسسك تظاهرون أظهار أيضا منهم حاسسك أمهاتكم هو يمكن الله كمي يلين مأهل مارك وحاً ألا كي يلين هذا تكتل من تنباد الله وما تعالى الله كمي ادعي يا اكو كوعت شيغانايدان ادعيها وويل اوسنالين اوليه ويلكاي اه ويلو صنالين اوليه واويلكاي قسغه هاد لوقو ابتيرينا اه ماركا الهي كبلينين ويناش وما تعالى الله كايييلين ادعي يا اكو ويناش شيغانايبان ابنا اكو ويناش الله كما قدي ويل لأنه هناك بعض ولكن المسألة وهو ظهارك سورة المجادلة أي إلهي كفه فهي احكام تهد حق الله لكن هل كان إلي بعض التخير وصدق فإلسان لبقل بله إلهوه إلهوه إلهوه إسرائه من السحنة ساس الله شير احكام تهد حق الله فهيه فهي سورة المجادلة المسألة هم هل كان الله فهي فهي؟ عضور صندلين قفئنوا إلى أنا ملي وحاراً ما نبرنانا إن لقوقوا عبتريو وحاراً قطعنا ما نبرنانا ما نبرنانا إلا وحل داركم أي ما ذكره من الأمور ثلاثة صدحة الرحيمات اللي صوى الشيغي صدحة الرحيمات اللي صوى الشيغي قفئن لبا قلبيه ييشو اللي نقفى لبا قلبيه وحتى عربتا واحد الشيبي تري واحد ذو القلبين من اللي إلا oo ku anda codo yira aniga laba qalbi aan leeyahay qalbigu waa wadnah wadnahna wa maasaa ku jira saasireedee wuxuu ila labadaas qalbi walba aqligaa gaar ah ugu walba si gaar ah u fekeray maana min oo aqligu badanalla mid hayo baadewu waxa jira markay hayso kuuntu soo sheegan maarintii banad fadii carabay oo ku baxsado kamera marka wergah marku maray kaaba geedku dhagey oo waatay halka halka tabo qalanka antu qof sabo halka loo وا و افكلغه شيته بير غبا قلب متي صب احنا و افكلغه من الامور ثلاثه قولكم واهلكن بها فواكم وصل يا رجل من ما هو ما والله الله يقول الحق اجلبوا قهر الله وحويان علا قلبي ان لا يا حبي ارور adam palin hasegan ila i'adabku hado arur taqadti dalay halogu aftiri ila i'adabku hado wa huwa allah ma yahdi wa hudatku hanulya hotusa asbire de tariqa haqqah asbire wa asbireq almustaqim wa dawat Iiri sun marka dihaarka surura mu jeada lo ah laatii karaha fa faah. Ira w xiri sun aanana uum ugu yeera wirahe li aabahi abe yelkoduugu yeera Huwe aydudhau ira aabbahi. in ebe yel kod logu yeero a aqsdu addda balaad in elektiis. Abbuurka qofki tallay in loo bu قوفان قالين ان لو ابو تريو والظلم والجور والزو وبن ابوه وحرام ومنكر من القوفان قالين ان قوت السلطات ان هي الهبل الهبل مرتي الله نوقبي بعض الظلم kumb kaas waxa lagu nasaqay arintii fi awal islaam lagu sugnaa wala nasaq oo ah wiru sandan qofku in uu yiraa wirkayge wala nasaqay waxa la raadanaa nasxu sunnati bil quraan sabab taas iyo leeyahayna waay taahay nabiga sallallahu alayhi wasallam zaid ibn al harifa oo adoo aha oo asil kii مركز وحوسية الدديس خديجة بنت خوير خديجة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم ايه ابيه سياده كيس انت مقلن اي سوء ادين نبي رأينا نغغده ايه حرقانو انتغغدانا و الكالكس انتغينا خيارا سين ايمان دو ويدين كاين دورتو العقلان توقاوه ابو سوما دلنا agu ariga idhorta maqasbayda ma iyo wax la qasbii maayo intabaa taa in man ka matan ha waaqan kaas raa baytarna waadayti خلاص خيار صعدان لا يظهر ضرب الراع ترتانيلك هذا كل شغال قدورتي وصاس الوقت نبي قال الله عليه وسلم اي فالحرمين بناريده اه اول حرمتين ماي ان مقاتبه ويلكوي زيد بن الحارث وحبي زيد ابن محمد صحابه لبيخ بخاري هو ها كل سوقان وحكل ما ان ان اكون عبد الله اروح الوكل وما ان نقوم وحا يقول يري جيني زيد بن محمد الى آياتان سو دكت مكه والا النصيحي والكاسوي اه والا النصائي سير ويلك يا اللي راك marki hum kasimatoochiye waati nabiga wucii sallallahu alayhi wa sallam sahlad bint suhay haaski abi wi salim leere oo sa'u kawil dikta la joobi markaas ay u tibe nabiga waxa ay kiray sallallahu alayhi rasulki ilahayow salim annagoo wiira ku magac aan ti wa wa isoo galayti wa aragta hay quraan ta soo diri oo arintii wa la joojiyo xaraama laga dhig adigu way foomer ko waxan dareemay markii aayadu soo dateru dhibsana wiirkiiru isoo galo miisramil echnabi haas kiisayuu isoo galo oo dhibsana haan samayey ma doon ko سوقارلا يمشي دووي ماركا كديواتي ولا ما لا موسيرين تو اي اسكو قبا جيرينو اولايري ان ما راغب الله يريد ويلكاس قاسكو واخير تاس الى كل حلي حكمك صاحشه اوبط معين بكر الصديق رضي الله عنها ما زوجات تشات كناري حتاصاصي ليش حيت يروحون كاس وحو خاص فيه هي ام قيسك مسلك قاره او كيما تالقاره تاع ميدوووو لكن عايشه واحد انتي ساعه وصاعين وتفوينا ديلا نوتيو هويل ميكونسلنت نوتيو شان قراد ديلا نوتيو لكن جماهيرو حاين واحد مران لباسه ونقفكو وي ديلا نوتيو ساعه ما كان تمسره انا ومسره خاص اه او قيس كان خاص في احساسي مران كموت Sa sarade marka hukumki maadaama la naxay markaas wee ka damay xaraama ee munkaray muddi ma baara inte escape dib ofki arruu sanqareen lucheto ma bana arinta suuleysa loo irig gooyo oo loo chootiyo iray weena subhanahu wa gabar u furay zaid ibn oo nabiga sallallahu la ويكاد تختي غبا وزين بنت جح زيت الحارثه غورسوي مركو فريد ا الى الهي نبي انا الله, الله من فوق سطح السماء وزوجتكم اهلكم ان لله ما اخذ و اليه راجعون رب العالمين يسوميك اه مركه waxaa lagu soo afjaray meeshaas oo lagu choojiyay waxa weeyaan wiilki aad sheegato badan arheen haaskiisa magu sa karo inay jiraan irahi wayna wuxuu sheegay hikmadda ugu guuray inay ahaat likay wiilasha ay sheegay cireen haasaskuuda haday hadhaw wiilshu ama qadintan ama furan ere guursa karayuu bana tanu ogaadaan saa saabale ah aa saa saabale ah ha ka barki danbo la xarfiibeyeen een wiil si blootus so batka inuu san ku inu abnaa kullu ladina min waxaa la ila ka haaraantimeeyay wiilasha qabarkii laga soo chaay. haasaska ay guursadeen waa ila ka haa wariina lagu guursan karaan. laakin qabarkaa weyn kii wiil. macnaheedu waxa laga saaraa wiirkii la sheegtay.kii oo haas taa muujineen ka qabarkaga laga soo gooyuu la mid yahay oo sunna madama go'o ku sheegay harimu min arda'ati ma yahrumu min an-nasr. kaasu allah min and siinas marka loo Haremai in in wilki amaasay wax weeyaan aduur aadan in ku sheegto oo la xarfimay faasida iska duwan wa tahbiib karamayn iyee a xalayseen wa dhifarta wa لكي يرسل النبي تلقوا وكما ابيك وكماب تريكيت اسوغوا وكماب تيل سكر اه لكن ويل عالم بارين وا سك كرامين ويل كيدي وعليه وا سغنت هاي افرت سنك احمد وحي ورين ما لقينا صوبان صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وير حجه الوداع ايام اني وديرني انقو اياب ير ور بني عبد المبرك او بني رسان حكي وي مستر Marka Sanaviga on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka yar Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, Marka on, ana siman malik ma gaabuur uiri yaa boona yaa wiirkaydi yaraayo marka ahuru san qalin qofku si iskakaramayn ah wiirkaydi waa dhikara gabadheydi waa dhikara waqif malik fas laakiin anaha gabad iskakaramayn kelimad ahwaay karamay wa ee ma ahan waxa weeyaan mid la isugu aftirineey mid la isugu aftirina ma Taad ta aira w yiri. U uu wiireessha iyag artawu yeerli a bahim a yelku, a ba ahhi, Yeeriste u a yelko loo w yeero aa aqsabdu daad badan inda he latiise, fa la taalmuha dadnaan ooqoon aaba a yelku. Aaboda dadnaanugu adoma suuqa laga soo gado oo aan aad is iptaqan arag waad ala soo oo la iska kursado oo saw waxa taa u sanu qoon ah waran deejirta kuul if la sheega jiray markii danbasha uu diiday aqura uu yaay qofka qabtay sadaa ku عروتي يا ريره مركه قاركود ما قناين عيدك ابو ترسمان هذه مركه ان اغن على سمينا ولالك اسك اقفي في الدين انا مولاي ادور هواه ولا الحريم مولاي مكاقي او مولاي لو راس كريمه الله استعمال مركه لا لا سنو استعمالا لم تعلموا هدانا اكون اباهم ابيالكم فاخوانكم ولا له في الدين كين كوا ولال اه وَمَوَالِيكُمْ وَنَّوْلَيَّ الْكِنِّي نبي نصوبان صلى الله عليه وسلم سنة تضباد عمرت القضاء مركم مكاكب بحي او وحكا صدباء رضي قبر حمسة دالي يا عمي يا عمي او لها هذا علم نبي داري من تسو قاضي وفادمه يريد قبر دانقات مركاسا وحكا قبصده زيد بن الحارث هو يريد ولالكي قبر لأبالي چعفره دانا قبصده Waay sotti heduswastaan ana ka farala qaadaiya ana kafaala qaada gabadaan ana kuriina Bidu walbex jedi su she.iri araa u xaqli maxayeray ayarkay gabii si Ibna tuami saas su ku. Zeidgu xiri bna tuqi walaalka gabaddu da. Chaafar naxiri bna tuami waxala tu tatii ari gara waxa weyar aadaka kuas qabsan mab qwa dagaystay marku nagbu dagay say sallallahu alaihi wasallam sabh khalid umma hubina hawariyati ukhum hawariyati usii wahir al khalat bi manzilati al umm hawariyatu hayy lamit boski hayy li ked dinna satti hiyadi waqan minni adiga anadiga mit ta anaka amibana معنى حيث اضبتشعية وضоту blueberry معنى و單 dark that you start with, تمام منتي و أنا منك عليarsi معنى و أعطى if you genau nubiko'tan and taste it a nubikoho rauen between one the zatenimies one and anaccon Without mentioned ahvid that sahaja跟我 me million Adam is two different meaning aunque la relations وان الله لابي الامر فيه اه فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدير والموارد لابي وكل ما بنى صلى الله عليه وسلم حافظوا الى ما بق Sa Ma on muslim, kes on saanud laise ja mingraid tundeid, et nad on kõik, kes on saanud laise ja laise ja laise ja laise ja laise ja laise ja laise ja laise ja laise ja laise ja laise aba an baro luguma afi suuga faanku dal qabiilaan ka dalana lama sheek bukhari waxa ku sugan wa mari taa qowman laysa lahum fihi nasab laysa lahu fihi nasab faliyatabawa maqadahum qofka sheek faqara an nasab ugu sumay oo san ka bosku ke degila waafiya xaq min kan sumartu guri ka sameysto ilaahi wa inaa subhaana wa taaalaa wa alla ilmi baraam hikma baraam na hariis baraam marku nayiri dadkaan aadayalkoodu ugu yeera hadaan aan aqoon aadayalkoodna walaa laqmi ma iyo wax weyn mowlanima ugu yeera waxa ilaahika nooga warama aqo ka diree heelin aan lahayn annaga hadba heelin marku galay maana ogay in مسلمين تطوع يقيك مع عين من كان عرور كاس قششه قرر كاس ودسه اينه يبلوي اينه يبلى الله افترينا مسلم كدم اساس يجمعك سيرا العلامه القيم وصار رئيساد معاتك وحوينك صار يتسكش مسلم كبن اخو يجمع عرور كغوشه كدسه معناها انك حاس في بنفسك asaguruusanada in kirey qalas wa wikis wa gabadnis sagaloqaptiga wa salaama marka aruntan weeye wii iyo wiiwairuhu ma handeeku ma ma qaraa qabo ku sheegay wax idinka halaan la iyo hoos u galinin wa ilaahay wel ka mar hadii sababti taalo xeerneel degen اين هذا الذي به حتى تكون غرفتي محققهن اوصل عليهم كما صار اي ظرف وليس عليكم دوش النماح انتناء وحده فيما اقضيت بهات وقفتك اه اين هذا اللي راه برتو رير كاس وحويان اي بين يا حاسك حروطان قلال خلاص كل <سؤال> هذا غيرها وحلو كما صار هذه لكن ذنب المحاقه <سؤال> ولكن ما تعندت قلوبكم واركن الاثم والجناح لكن ذنبكم ما تعمدت فيما ارتكبتي صيوا هذه تعمدت اي اقصد بقلوبكم قلبياتكم او ارور اذ اكتيهن ام صوحويا قفتاه طالنا وافترض اه وعال قرط اه اذ قرت وغريدين او غبار المقابئ وعلويه المو مركز ليريا رياح القصور خلاص خلاص كي كي شي بانكي كابلاي aporte lo gre مركز اورياوا يدين كاباسات غبد غبد غبد ويك انسين هاي انسين زين على أردت بسكة السلامة من كان ولا ايد اولي وانا اتشنبي ايد اولي حتى من كان دودو تحفو كدحو أبيه ويبي إن الله انتخارك سرحكا بسكي هذا دم يستوى شسارة دم دم يقول دم يحب سينها يا مهان انت قفك النوري قفكاس وحاس ترون انت النوري وذنب الواسعه من كان وحران تقول عليك ولا يسوه السلام ايد اولي وانا زينه كنو قفك وطارت قف achne juroti ibda ma ah gadbi un inkaso bala islaam kale u dhashay wa salaam wa waraasay abaya abinbi mana han wala lama bala dhalkii wax ka qaadana oo qubun aayada qura waxay diyaab bedelay ya kal shaqii munkar فليحرب بكر ارفق بكر لبر لكن الهي هوتي صحيح لما تيجي لا عصم اه كوا وارن اف قطق ومنكر ادوي منكر ادوي حوايقا وحلك اه قص كل والبيبل ما نهى الله عن السمسره ولا سي كروا السوق المال يغشكم ناس لا والله ما بعلم لا وكان الله الله, الله وقو اهاب وفورا مددا بضعفا لمن تاب اليه رحيما مثل محلصا بالمؤمنين ما تشع على الله الله امييني لري تشري انقف مين قلبيني لو وضني الى هي قفل موضني امييني لو وضنا في جوفي غديي سكو سوقا وانا تشع على الى هي كمييني ازواجكم حاسسكن الا اي حاسسك تظاهرون منهم اضباره ايضا امهاتكم يمكن الا كمييري وما تعالى الله كما يلين ادعياءكم ويرشد شيخنا ايضا اغناءك ويرشدني الله كما يلين ذلك ما ذكر من الامور ثلاثه وعلى سو شقه صدق الريموت اه قولكم وهذا والله الله يقول الحق حقا او الله لله والله الله يقول هلي الحقاق اذلغا وهو الله الذي يهدي وحو كهنوننا السبيل وضرب توصا قولهم عرور توي ير لي اباهم ابيالكو سداه ودا توصن فوي ير دسا اقصد عدالات وان انت الله الذي قدس فان لم تعلموا هدانا ابين اباهم ابيالكو فاقواركم فهم يجوا اخوانكم وورالهم في الدين الكو ولاله اباي مصيمه ومواريكم وانا وليس عليكم دشي نما حين تراح وحدن بي اه فيما اخبطه واكوجت به ماغا او يدكوا سدوا حي الشيطان اسنارنتوا هاين ولكن ما تعندت قلوبكم ولكن الاثم والحرج ديم بوقو عاضي ما عين في ما كيبحدث تعاندت اي اقصد اي قلوبكم قلبيالكين وكان الله الله وقوة هذا غفوراً مدوداً بدافراً لمن طاب إليه رحيماً مدعنا حريصاً بالمؤمنين النبي النبي أولى أحاق نماذا دعنا حريصاً بالمؤمنين مؤمنين تا من أنفسنا ففيالكودا وعزوات النبي حاسس كي السنة امهاتهم والمؤمنين تهويهمك واولوا الارحام وقرابه وادكوا صاحبك بعضهم قبلكم اولى وامدكم حق من ربان ببعض قبلكم في كتابه الله في حكم الله اله الحكم كيس اي حق من بليه من المؤمنين المؤمنين تين كحق من بليه كلا اي مؤمنين تاية مهاترين تاية الأجانب الأجانب تاية الأجانب تاية إلا أن تفعلوا إنا تصم أيضاً أمهاناً إلى أوليائكم صاحبين معروفاً وناك كان وقوة هذا ذلك قولكم كلا سوى شيئاً مصدوراً مدرقوا في الكتاب كتابك لوح المحفوظ كا ilaahi weena subhaanahu wa ta'aala wa kunoo sheegaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ummaddiisa sida ugu naxariisana ugu nasteexayna ugu qeyr kamira assaqa u gaaq haqnima badan u gaare doon nafta iyada hatta ku jirto nafta ayaga ku jirto xigunkii saana mudan illa hor mariyo oo laga hor mariyo doorashada ku ay dooranaya كفكاستا او مسلم اوقات وحقوق نبينا صلى الله عليه وسلم نفتح سكه كيرته يا نبينا يا نبي الله وا واجب كوا حقوق النبي يا رب فانك السبع نور ربو مثل النبي انه هرمري لا بعدها واجب كوا الى قول سبحانه ان نبي ونبيقا او روا مثل حقنا بالالمؤمنين قولوا وعلى اللولتها أحقوا وأرأفوا وأشفقوا أسجا أحقني مبضى أنا أحريسي مبضى من اللولتها أحقوا وأرأفوا أسجا أحقني مبضى دان ومضان نفت بحث أحضر كم مضان أسجا أنا أحريسي مبضان فاسترادة وحواة الكوعة نفت تأقف كمومن يا نادى الجامعه الاولى صلى الله عليه وسلم هذا ان شاء الله ما ايمان كامل الغميه ايمان كالسابق بما ما جاء في الصوبه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري وهو يري والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين اراها إنه <سؤال> سنقفكم مومن كامل قف إنه كامل دعو سنقنين إلا أنه رؤى النقضاء مدعو كتش إليه النفسي بيسه مالكيسه إيا ضدك أول مالكيسه عروركيسه إيا ضدك إلا أتكتش على الله نفتك ويشرته مالكاقا عرورتا ضدكنا النبي إلا أتكتش على الله صلى الله عليه وسلم مومن كامل متى إيمانك واجرك هيا كاكرمكا او اطنار وبدلشانما کومدار اين اطنبي ماركه ايشه حي ادعاء حدو هي الحرب فارمهات بدكها به واحده مسلم ويسكت يتمرق وتشر لكن دعاي الحقيقه لغاثه دعاي الحقيقه محلو يكن يغونكيسه ماركه يغونك سفرو ربطانكا يغون كوادس او اا قفير بالاخ مرحب قوم كن نبي وانا اقرا سوره ان اياه كل شيء وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون اللهم الفيره الامر ها من المؤمنين كبار المؤمنين مرحب الله ورسوله كن اذكر خيار مرق سوره ان اياه كل فله ربك لا يؤمنن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكذوا في انفسهم حرجا مما قضى ويتسلم تسليما الىه و كل ضارت رب الى ورهابك على كل ضاره مبر سو بدنا سقى الىه سداما اذا مؤمنين نقوم قراء وحي اسكو قبطان ادي الحاكم كا بدا تصوران لا اديكري خير بقنا لا اديكري و الله و حي اسكو قبطه هدي تهي عقيده هدي مال تهي <تصفيق> النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينك سله اده ثم لا يجدوا في انفسهم حراكا مما فقدوا كديننا حبكم كادري دويو سبب صنع يكون فرح سيه ليلي بينما فرح سيه اه او ايوه كان سماق ويصلي بالتصليب مر كقفكم نفسي سوي ما لك شيء حبكم كانا بيدوا ايو اختيار كيسه اي حبكم ما بدكم كنما بدكم ماريا سلا سلام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 مدينه دتك تشور النابغي شيني ساسه مبيت يديه ها قفت النابغي تشي النابغي مره عام سواق لافه وراعه سمح وقفنا نبي محمد وجدي قيس صلى الله نبي في او واحنا ندعي اوغي سمي معقبل كانوا وديدي ها مكتوب لك كل واجبك رك الىهك تعالى قلبي هنو ربي الحي وامدوا واحنا ترى الله نسي قول ان تحبون الله فتبعون يغلبكم الله ويقفل لكم دروبكم في رك وارك الىهك يوفيك والاله يدعش عيشي ما بيدها ليس صغير واحد كنتراه حداد الهك عيش انا غير فرح قفك الىهك علاد محمد رأى. يا نبي ماكلاف بيعيط ضلال لمين هذا سبحان الله مركا جاعيلك حقيقه وما متكس ما متكس اندو نبيغا اي اؤن له او حق نما بلا او ام حريص فضل hayyulihin wa halaqa hadla haga khurmaba qasbu sakara maju sida hoyada haram ka tayna gursato zawjata annabi ka gursatou ka haram tankas wa kalamu wa hay karakaramidhiin haga ikhtiramka yaqaddarinta wa hoyu qai lakin wa hay san kalamid ahain hoyada mahram alutar walla safra ka fa'ira mahram mithi san خويا رغبوت بيقسي واولا سم غورسكيت خويا رغبوت الله برتي وخبريته ما غورسكرت لكن امهات المؤمنين قد ضحى بالول غورسكر قدها لا قشين ول غورسكر ان اس ويغدوي كثير على الدم دي هي دي حي ويغدوي ولك الاقوم صدا الى اولي سبحانه واول الارحام قرابطت ضدك او صاحبك ببعض قبلك كالأو حق نمبضاً في كتاب الله خبن كإلهين أبو حق نمبران. من المؤمنين مؤمنين تقلن كأحق نمبضاً والمهاجرين المهاجرين تقلن كأحق نمبضاً وحلو رجع المؤمنين تي تا المهاجرين تأل أجانب إعان أخين قرابضت حق لك آيات دعسنا وحلو بي تقول خبن كالأو تيري تيري خبن waxa la isu dhaxli jiray wax weeyd akhow islaamiyiin oo kale ila labadan walaaleeyay ilaahidartisa lo walaaneeyay saasay isu dhaxlayeen saasay isu dhaxlayeen waxa la isu dhaxli jiray xilfi asbahiisi in wax weeyaan labadan qof in xilfi wa isu dhaxlaa hijr صوره الاسلامين بلنكودي ابيك اي دخل لا ينذكروا هجرو انا خلفك دخل يا قرابه ودي صوره اسلامي هذا وحال انكوان قراباده مسلمين ما راه واحد استان هذه وحلا يسكو دخل قرابه نودرو ودير وله تشوچي بعض من كبر كوله اولى وحق نما بدن ببعض انقبل ككله فيك تادي له اي شيء قوبله حكمك الله حكم وحق نما بدين من المؤمنين وحلو المؤمنين تكلي كحق نما بدين والمهجرين المهاجرين تكلي وحلوه جيدان مؤمنين تا انه مهاجرين الاجانب اه ايغو قرابه اهاين كو يسلوه كده الا ان تفعلوا ان تصم ميدان الله الى اوليائكم الى اصدقائكم ساح في الأول السباح اليوم أماع صاحب البنتين أو شعيشين معروفين منك من صدقتين أو وصياتين ونسأل أي أو أنت بنوشة هذه صدقتين كرتا وعوياً مركب المعنى هذا وأتردار من كرتا ثلثك في حق هذا لكن كباح لما يقول كباح لما يقول وأتردار تبكى شعيشي صاحب بداعاً أنت سبان من طالح السيوب وأتردار معروف وصميم لكن الحلميه الى وهو اللي كان ذلك كذلك و معي كان ذلك اي نص الميراث بالهجره والمحالفه والمعاقده ورده الى ذوي الارham ان تصلوا كان ذلك اي الميراث بالهجره والمحالفه والمعاقده ورد ورده إلى الأرخام إن وحوياً لا يسكت لحجره أما خلفي أما باللغة أرنتاس إلا النصغير وإنه يقول الأرخام مصدوراً متوقع قريباً في الكتاب اللي هو المحفوط النبي ونبي قال أولاً أحاق نمات بداً أوداً أحاق نمات بداً أوراً نحريس بداً بالمؤمنين المؤمنين تمنى أنفسهم نفيال كوداً أحاق نمات وَإِذْ وَاعَدْنَا يُوسُفَ وَأَخَاهُ عَلَى أَن نَّسْتَخْرِجَهُ لِأَعْمَالٍ إِنَّ الْأَبَوَانِ لَيَحْسَبَانِ أَنَّ ابْنَهُمُ اتَّخَذَ لَهُ أُخْرَةً وَحَوَّيْنَا إِلَيْهِ قُرَّةَ عَيْنٍ وَالْإِخْتِرَاقَ كَدَرِنْتَ الْكَاسِ كَلَمِيدِينَ أَيُّهَا الْيُوسُفُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ قَرَابَةٌ لَّذِى صَاحِبُكَ بَعْدَ مِن قَبْلِكَ في كتاب الله كتابك علينا كحق لما بدأيه من المؤمنين المؤمنين تقرأ إيوال المهاجرين المهاجرين تقرأ كحق لما بدأيه وأجانيه إلا أن تفعلوا إناك السميدان ماهني إلى أوليائكم إلى أصدقائكم ذك ساحبا ديناه تعيش معروفا شيء وناجيسا ليقاني صدقة أو وصية كان ذلك حرمكاس نسخ الميراث بالهجرة والمحارفة والمعاقدة والرده إلى دول أرحام انتاسه مصطورا ومذلق قرأ في كتاب الله كتابك الله الله سبحانه وتعالى صلى صل الله وسلم وبرك على نبينا